حوال الله من الشيطان والعجر ما لماذا رصحا والشمال في سماء قل <تصفيق> إن بَشَارُهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَرِيمِ فَجَابُوا شُرْبًا لَّذِي غَدَوْا يُصَلُّونَ يَوْمًا دِيدَ لَخُنُقَ لَهُمْ لَأَنَّهُ لَا dekon Let go. نحن قدرنا بينكم لَوْلاَ تَذَكَّرُوا اللَّهَ وَلَوْ غَافَلُوا لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ gəmur Let's go. No. No. No. يا ذي المهر ومتاع للمقرين فسبح باسم ربك العظيم